الطلاق مرة لف إمسكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان ولا يحل لكم أن تؤ يتمهن شيئا إلا أن يخاف إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفت أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما افترت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَىٰ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ كهم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أي تراجع إن, إن ظن أي أن يقي ما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون